ബിസ്മില്ല വരത് നവ അൽ നീഹ അയ തിം ബൈനത്തിൽ അല്ലു തദ്ധ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 ഫഹഹദു അഹദദിം അർബദത്തിനൽസുഅനത്ത وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ والخامسة أن غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله تواب حكيم ان الذين جاءوا بالافك usbatum منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم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 لولا جاءوا عليه باربعه شهداء فاذ لم ياتوا بالشهداء فاذ لم ياتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبون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 وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ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 وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ തലഹിം وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ അർജുലുഹു يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ മുബീൻ الخبيثات للخبثين والخبثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات والطيبون للطيبات أولا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 ان الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ വലിയുറി യുബദീന ജീന ഇ إِلَّا ലി أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ ഔ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ അബന ഔ അബന ഇ ഔ അബന ഇ ബിഹീൻ بني എക് ഔബനിഷനീഹീൻ بني അഖവത്തി او بني اخواتهن او نسائهن او ما ملكت ايمانهن او التابعين او التابعين غير اولي الاربه من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء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 ولا تكرهوا فتياتكم على البغى ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياه الدنيا ومن يكره فان الله من بعد اكراههم غفور رحيم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 زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ഗുർബ്യക്കു لم യുഗീ ഉലൗലം نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء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 ഋജലു തിജറൂലി വമ തിവ ഈ യൂനയൗമ യൂനയൗമ തലബുഫീ കൂലൂബുസ ലി യു ജി അഹു അഹ്ന മയഹ്ലി വല്ലാഹു യർ ജുക്കു മൈബൈബ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 حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ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 والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والارض والى الله المصير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 ജിബലി ഫിഹി ബയോസി ബുബി ഫയുസീ ബുബി മൈ യസ് റിഫുഹു അം മൈ യശ യുസന ബർക്കി യബുബിൾ അബ സോ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 لَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَا صِرَاطَ مُسْتَقِيمَ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 في قلوبهم مرض ام ارتابوا ام يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله بل اولئك هم الظالمون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 وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَآتِ الزَّكَاةَ وَأَطِعِ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ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 ثلاث مرات من قبل صلاه الفجر وحين تضعون فيابكم من الظهرة ومن بعد صلاه العشاء ثلاث عورات لكم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 وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا الَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ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 او بيوت اماتكم او بيوت اخوالكم او بيوت خالاتكم او ما ملكتم مفاتيحه او صديقكم ليس عليكم جناح ان تاكلوا جميعا او اشتاء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 انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستاذن ان الذين يستاذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله